وما أرسلنا من رسول من الله له طاعب إذن الله ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوك فاستغفر الله, جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا لوجدوا الله توابا رحيما